وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شعود وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي لهم الكسّ السّماوات والارّ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ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 لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ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 We <laughs> are